لآن لا لا لا اللهم ق ر آ ن ا ل ارحمنا ل ل ر ح ي م م ا ل ك يا و م ل د ي إياك ن ن ع ب د و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن ا ا ل ص ل ا ا م س ت ي ن موسوعه النابلسي ل ل ن ل و م الاسلاميه ف ر و موسوعه النابلسي للعلوم ا أنت ع ل ي ه م ب و ك ي ل وكذلك و أ ح ي ن ا إ ل ي ك ق ر آ ن اسماء الله ا ل ح و ل ى لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه ل ف ض ي ا ل د ك و ر م ن د و ن ت أ و ل ن ا ب ي ف موسوعه ا ل ن ا ب ل ك س ا للعلوم ه رَبِّي ي ت ك ا ط ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض جَعَلَ ل ا م ي ه ش ر ك الهدى شركه ع و ي ه غير ربحيه ذات م ض م و ل اجتماعي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا هو الذي اوحينا إ ل ي ك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كفروا على المشركين ما ت د ع و ن م موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ل ي ه و ل و ل ا ك ل م م ة سرقت ن ر ب ك إ ل ى أجل م س م ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي دا ح س ة ع ن ر ب ه م و ع ل ن ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ذ ي ه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 ل ف ل ا ل ت و ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل ا ل ف ض ل ا ل ذلك ك ب ي ر الله ذ ي يبشر ا ل ع ب ا د ه ا ل ذ ي ن آ م ى اسماء ل ل الله الحسنى